ولقد أرسلنا مِن قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَافظ النَّ مِن كلُِ شَيطونِ روجم إِلَّا مَ لِسََْقَ السَّم فَأَدبععوا شِهابُ مُبيل وَالأَض مَدَدنهَا وَقَمَ فيِيهَا رَواسَ وَأَبَتْناَ فيِيهَا مِنْ كلُّ شَ مزُون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرْهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ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 قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إِلَّا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبِّئَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ أَمِينٌ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ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 فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُوهُم أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَانْضُ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيبَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعِينَ مُصْبِحِينَ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 لاعَّركَ إَّ فيِي سَكَْةِ معمَون فَأَخَلَت مُصَحَةُ مُشقين فَجَعَنَا عََا سَفِلَ وَأَمقَرْنا عَلَم حِجََة مِن سِجين إِ فِي ذَلِكَ لآيات للِْمُتَوَّمين. وَإِه لَ بِسَبٍ مُطم إِ فيِي ذَلِكَ لآيَةًَ بِالمُؤْمنين وَإِن كَانَ أَصْحابُأَكَة لَظالِمين فَتَ قَمن مِنْهُم وَإَِّهُ مَا لَ بئمَ مِن مُبين وَلَقَدِكَ الزَبَ أَصْحابُ الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أولى عنهم ما كانوا يكسبون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 لا تمدن عينك الى ما مدانا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فسوف يعلمون. وَلا قَذنَ عَلَمُ أنك يَضيقُ صَادَكَ بمَا يَقون فسَبِّح بِحَمِّ رَبِّكَ وَكُم مِنَ السستَجدين وَعبُدَ رَبكَ حتىَ يَأدكَ الطين